الحمد لله الحمد لله العليم الحكيم احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله والعزيز القدير الحليم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله ما جاورت قلب عبد إلا عقل عباد الله في ظل الأحداث الدامية المتتابعة والأهوال المضل والأهواء المضللة في عالم من الإسلامي أحداث يراد بها كسر شوكة المسلمين وإبادة خضراهم وإذلال عزتهم ووأد رفعاتهم وبمقابل ذلك بسط نفوذ الأعداء على تفنن مذاهبهم ومشاربهم في ظل الأحداث في عدد من البلدان الإسلامية. تلك الاحداث التي انجز بعضها والاخر في طور الاعداد وتلفيق الاكاذيب وتضليل العالم المسلم البسيط في ظل الاحداث المتتابعه من اهل الاهواء والزيغ والفساد من اولئك الحفنه المتفيهقين المدعين زورا وبهتانا بانهم مثقفون فقد استنسر البغات واستأسز القط وأصبح الروي بضت متكلما يرفع صوته في المحافل والمنابر الإعلامية حتى طال لسانه الذات الإلهية وجناب الهداية المهمدية هذه الأحداث الجسام التي تجعل الحليم حيران. من وضوح اهدافها وخبث اصحابها وسكوت اهل الحق احيانا عنها وصوغها بقوالب لا تخفى على العاقل اللبيب وان كانت في هذه الايام لا تخفى على الطغام فضلا عن ذوي الاحلام هذه الاحداث ينبغي الا يصيبنا منها الياس والقنوط بل لا بد ان ندرس فيها سنن الله ونجدد يقيننا بالله وباياته ونواميسه الا تقعد بنا الالام والاحزان عن استشراف بارقات الامل واستمطار رحمه الله فهي قريب من المحسنين إنه لا بد من تجديد اليقين بنصرة هذا الدين، لا بد لا بد من تجديد اليقين بأن الله تعالى حكم حكما قدريا، بأنه سبحانه لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل إنهم لا يسلط عليهم استيلا استئصال. وان حصل لهم ظفر في بعض الاحيان على بعض الناس فان العاقبه للمتقين في الدنيا والاخره فتكون الايه ردا على المنافقين فيما املوه ورجوه وانتظروه من زوال دوله المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعه الكافرين خوفا على انفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين نفس تأصلهم ينبغي تجديد اليقين بأن الله تعالى لا يخلف وعده بنصر أهل الإيمان في النهاية لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا النصر عباد الله ربط بشروطه ربط بمشيئه الله ووفق حكمته الا انه لن يتخلف ابدا عن قوم ينصرون الله حتى لو تاخر بعض الوقت فقد تاخر عن بعض الرسل حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذيبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد تاخر النصر في بعض الاحيان على خير الرسل صلى الله عليه وسلم ومعه خير القرون وكان لهذا التاخير حكما عظيما كما قال سبحانه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وكما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يتم لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حظر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم ولكنكم تستعجلون نعم لكننا نستعجل عباد الله أيها المؤمنون ينبغي تجديد اليقين. بان الايام دول فقد تكون الغلبة لغير المؤمنين الى حين ولكن ذلك لا يدوم ولن يطول وبخاصة مع تقارب الزمان الذي يختصر فيه التاريخ وتتسارع فيه الاحداث قد تقوم قد تقوم فيه دول عظمى وتسقط اخرى في حياة الجيل الواحد بل الشخص الواحد كما ذكر ابن أبي حاتم بسنده عن الزبير الكل عن الزبير الكلابي قال رأيت غلبت فارس والروم قال رأيت غلبت فارس الروم ثم رأيت غلبت الروم فارس ثم رأيت غلبت المسلمين فارس والروم كل ذلك في خمسة عشرة سنة ونحن نرى في هذا العصر بدايه التساقط كما شاهدنا كما شاهدنا في سنين مضت سقوط الاتحاد السوفيتي وليس بعزيز على الله تعالى ان يكون جيلنا الذي شاهد انحسار المد الشيوعي هو نفسه الذي سيشهد انكسار المد الصليبي في العالم وانخذال للمنافقين معهم ومن يرتبط بحبالهم لا بد من تجديد اليقين ان تداول الايام بين الناس يكون بين نصر وهزيمه اما بين المسلمين الصادقين فهو بين نصر وشهاده لان العزه مكتوبه لهم في كل حال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولهذا فان المؤمن لا يذل ابدا ولو كان يرثف في الاغلال او يسكن في الاطلال واذا كان النصر هو فوز الدنيا فان الشهاده فوز الاخره وكلاهما نصر انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اي يوم يقوم اي يوم اي يوم القيامه حيث تكون النصره اعظم واكبر واجل لا بد من تجديد اليقين عباد الله اننا نؤمن بالخير اننا نؤمن بالقدر خيره وشرره مدركين بان اقدار الشر التي تقع على المؤمنين تكون عاقبتها الى خير مهما بدا للناس غير ذلك وذلك على مستوى الفرد والمجموع وذلك مثل ما حصل في غزوه احد حيث امتحن المؤمنون فظهر ايمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهتك بذلك وهتك بذلك اليوم ستار المنافقين الذين لم يكن بوسع المؤمنين ان يطلعوا على خباياهم وما كان الله ليطلعكم على الغيب لولا ما يعقده الله من الاسباب التي تكشف ذلك ايها المؤمن جدد يقينك بان الله سبحانه لن يحابي اهل الكفر على اهل الايمان ولن يجعل عاقبه الكفار خيرا لهم بل ان تلك العاقبه هي نفسها طريق البلاء المضاعف لهم فمهما بذل اهل الايمان من جهاد للكفار فانه لا يساوي لحظه من لحظات عذابهم في نار جهنم والله اشد باسا واشد تنكيلا ولهذا ربما كان لاولائك الاعداء ربما كان لهؤلاء الاعداء كان لهم النفوذ ليدخر الله لهم نصيبهم ليدخر الله لهم نصيبهم من ذلك العذاب المهين لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين لا بد عباد الله ان نتذكر وان نجدد يقيننا بان تربيه الامه كما تكون بالايات الشرعيه الدينيه تكون ايضا بالايات الكونيه القدريه الاحداث وعندما يخف تاثير الايات الدينيه بفعل الالف والعاده والغفله فإن الآيات القدرية تأتي لتعرف بها حيث تعاد صياغة الحقائق فتتلقى الأمة الدروس العلمية العملية إذ لم تستوعب الدروس النظرية كما قال سبحانه لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور فلا بد ان تتلقى الامه بين ان واخر دروسا عمليه في تجريد التوحيد لله محبه وخوفا ورجاء ودروسا عمليه في موجبات الولاء والبراء ودروسا عمليه في الصبر على البلاء ومعايشه مواقف الاعداء ودروسا عمليه في معرفه خطر النفاق والعملاء واخرى في تبعات ترك الجهاد والبلاء وتعرف دروسا اخرى في اثار التفرق والتنازع او الاجتماع على غير الايمان لا بد ان تتربى الامه من خلال الاحداث على ذلك كله فالحمد لله على قضائه وقدره فسبحانه يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون لا بد من تجديد اليقين ان ديننا منصور وان لهذا النصر اهلا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 وإلا فإن الله تعالى يقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فرجاؤنا من الله أن يجعلنا من أنصار دينه في زمن الغربه الزمن الذي يتضاعف فيه اجر الثبات على دين الله فالأنصار الأوائل لهم قدرهم وفضلهم ولكن الانصار الاواخر ايضا لهم اجرهم ونورهم لانهم يصلحون ما افسد الناس ولانهم هم القابضون على الجمر للعامل للعامل مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عمل الصحابه اللهم اجعلنا من انصار دينك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من انصار دينك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من انصار دينك يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولا يهزم جنده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في ظل هذه الاحداث من اليهود والنصارى والعملاء لا بد ان نجدد اليقين بعداوه الكفار لنا مهما كانت ملتهم ومهما كانت نحلتهم وخصوصا اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم فقد نبانا الله عن احوالهم واخبرنا اخبارهم انهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم وحتى نرتد على اعقابنا كفارا وان نترك ديننا الذي ارتضاه لنا فنكون سواء وكم وكم من, من المسلمين قدموا لهم التنازلات وانخرطوا في سلم الاهانات ولكن لم يرضى عنهم اولئك الضالون والمغضوب عليهم الا ما يريدونهم وهؤلاء على تنفيذه ليسوا بقادرين لانه لم يبق من التنازل الا هذا فكيف يستسلمون هذه الاحداث ستعمق هذا المبدا بعد ان كاد يمطفي وان يمحي وان يمحي ممن خدعوا بالشعارات والهاهم ترديد العبارات هذه الاحداث الداميه جددت الثقه بان قوه الكافرين وهيمنتهم ربما تدعوهم للاستكبار والاستعلاء والفساد وان زعموا انهم مصلحون وهذا بإذن الله يقودهم إلى الهاوية، فالله لا يحب الفساد، والله سبحانه يورث الأرض للذين لا يبغون علوا في الأرض ولا فسادا، وقوانينهم التي ربّمت سمت بالعدالة في بعض جوانبها بدأت تنقلب بل و تتلاشى وتتناسى وتتهاوى، فلم يعدوا قادرين على تطبيقها. وهم يقابلون اعداءهم الحقيقيين اللهم اجعل ما يحدث للمسلمين نصرا لهم ورفعه وتمكينا اللهم اجعل ما حدث ويحدث للمسلمين نصرا لهم ورفعه وتمكينا اللهم اجعل هذه الاحداث للمسلمين نصرا ورفعه وتمكينا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم كلهم في الشام واجمع كلمتهم في مصر ووحد صفوفهم في اليمن اللهم انصرهم في منمار اللهم كلهم في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا ومكن لهم في الارض يا رب العالمين يا حي يا قيوم ربي علي ربي ولي علينا الاخيار واستوزر فينا الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاتَنَا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاتَنَا وَوُلَاةَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّتِه يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ فِي الْعِزَّةِ فِي قُلُوبِهِمْ اللَّهُمَّ اقْضِ فِي الْعِزَّةِ فِي قُلُوبِهِمْ اللَّهُمَّ اقْضِ فِي الْعِزَّةِ فِي قُلُوبِهِمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار عباد الله أذكر الجليل يذكركم وشكره على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون.